وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زلنا في الشق الثاني من حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي استوعبه فأوعاه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ثم أنا أحشي عليه كما ذكرت في الحلقة الفائتة من كتب السير ما أحتاج إلى, أن أذكر ما أحتاج إلى الزيادة أن أذكرها وعندما <تصفيق> وكنا قد توقفنا عند موقف أبي بكر رضي الله عنه مع زيد بن الدغنة وذكرت أن أبا بكر خرج هائما على وجهه يريد الهجرة من اللأواء والبأساء وما رأى في مكة من شدة وعناء فقابله ابن الدغنة وقلت أنه سمي بابن الدغنة لأن أمه كانت سمينة ثقيلة الحركة وهذه تسمى عند العرب الدغلة وقيل أنه كان له دبه أيضا في هذا الوصف المقصد أنه لما قابله ما أراد أن يخرج أبو بكر رضي الله عنه وأعلن هذا المنشور المركوز في فطر البشر أن صاحب الشمائل الطيبة والخصائل العالية والأخلاق السامية تسمو به الدولة لا يخرج منها إنما تسمو الدولة به وذكرت لك ما قاله عبد الرحمن رحمه الله في تاريخه قال هلاك الملوك باصطناع السفل واذهاب اهل العلا أو اهل الفضل ده هلاك الامم أن, أن, ان تنفي من عندك اصحاب الفضائل وتصطنع يعني تعلي قدر استفلة وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وينطق في الناس الرويبضة كما في صيح مسلم في آخر الحديث قال ويمطق في الناس الروايبضة قالوا من الروايبضة يا رسول الله هذا الذي يكون من, أما... من أمارات الساعة أن يتكلم من الروايبضة قال الأمر التافة يتكلم في أمر العام فزيد بن الدغنة هذا كان على الشرك ومع ذلك كان يدري هذه الحقيقة يقينا وده شيء مركوز وذكرنا في الحديث أنه لما كلم العرب بذلك كلم قريشا بذلك لم تنكر عليه قال معشر قريش ان أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ليه إيه السبب يعني ما إحنا أخرجنا من هو مثله من المسلمين وأهماهم وآزيناهم إيش معنى بكر يعني فقال لأنه يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق فصدقت قريش بذلك قاله صح خلاص فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه ما لا ما لان عزمه ولا لانت قناته دفعا لهذا الدين قال له زيد بن الدغنة ادخل في بيتك كما قالت له قريش أمرته أن يد يعني يدخله في جوارك نعم مش هنقرب لأبي بكر لكن يدخل في بيته ولا يستعلم بالدين وذكرت يومها أن ديننا ناصع يكفيك أن تتلوه فقط أو أن تقيمه بين الناس فقط انت مش محتاج تتعب تحتاج ان تقيم الدين فيك ان تتمثل بدينك فقط فاذا رأاك من هو على غير الاسلام تشبه بك واثرت فيه وذكرت لك ان المسلمين حينما فتحوا الشام والشام كلمة, كلمة واسعة يقصد منها فلسطين خاصة لكن اذا اطلقت فيقصد منها فيقصد منها الاردن والشام مع ويقصد منها الاردن وسوريا مع فلسطين فالقصد لما دخل المسلمون الشام وراوا النصارى الشام هيئه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يتكلموا راوا هيئته فقط لان هو ده المجال حينما تنظر في حرب هتكلموا ازاي تريد هيئته فقط فحينما راى المسلم النصارى هيئة المسلمين قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى قالوا ذلك قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى فاتبالك فإذا أردت, أن إذا أردت من نفسك أن تنشر هذا الدين وأن تدعو, وأن تدعو له فعليك أن تظهره فقط لا نقول لك ينبغي أن تكون خطيبا مفوها ولا متكلما بارعا ولا أن تقوم على أعواد من بار ولا لا انما بس تجعله في نفسك فإنه ناصع يؤمن الناس به لأن الناس على ظمأ هو ده أصل الفطرة فأبو بكر رضي الله عنه حينما شهدت له قريش بذلك دخل في داره وجلس فيه وانتهى فدخل أبو بكر رضي الله عنه في داره وانتهى الأمر على كده لكن أبو بكر رضي الله عنه ما أراد ما أراد أنه يسكت بدينه ولا يستعلم به ولا يتكلم به لأن هذا دين كما ذكرت لك ناصعا فما ينفعش أن يسكت رضي الله عنه فجلس رضي الله عنه في بيته في داره كما قالت له قريش وأتمر بالأمر شوي امر يسير شيء يسير ثم بعد ذلك بدى له أن يبتني في فناء داره مسجدا يطلع في فناء الدار ويبني مسجد لأن دي هي حياته وكما ترى إحنا الآن سنواجه عجائب انا وأنا آتي في في الطريق يعلم الله عز وجل هذا الإحساس الذي أستشعره وأنا أتكلم عن هؤلاء الأكابر الأكارم حينما يجعل الإنسان نفسه أنهم كانوا عبيدا لله عز وجل ونحن أيضا عبيد لله عز وجل فكيف كانوا وكيف كنا يعني كيف كان هذا عبد وكيف كنت أنت في عبوديتك هؤلاء كيف صنعوا هكذا بالطاعة بالعبادة أن يشتد في العبادة أن يزهد في نفسه شيئا يسيرا لا أقول لك أن يهمل الإنسان نفسه حتى يموت لكنه يزهد في نفسه شيئا يسيرا هذا يوصلك لأن الإنسان ما الذي يمنعه عن الطاعة الذي يمنعك عن الطاعة أنك تلتفت إلى نفسك إذا الإنسان سهر شوية في الصلاة أو قام شوية وفقاره أو جعه يريح نفسه فإذا زهد في نفسه شيئا كان هذا أعوى له على أن يكثر من قيام الليل مثلا إذا زهد في نفسه شيئا كان هذا أعوى له على أن يكثر من سرد الصوم مثلا نحن كلما في الأمر نجب أن أخايف على نفسك بس لا أقول يعني أكرر وأؤكد لا أقول أن تحمل نفسك أن تقضي عليها أن تضرها لا وإنما أقول يسير من الزهد فيها وهذه درجة من درجات الزهد عدها الإمام بن القيم رحمه الله في درجات الزهد الخمس التي تكلم عنها وذكر منها الزهد في النفس ونستطيع أن نضع تحت ذلك آثارا كثيرة لكن أنا أريد أن أتهي من الحديث الآن فلا أريد أن أكثر أن الذي يحضرني الآن الأسود بن يزيد رضي الله عنه هذا صام حتى ذهبت إحدى عينين يعني عين عمي صار يرى بعين واحدة فقط من كثرة الصوم فأبو بكر رضي الله عنه رأى هذه, هذه العقيدة وهذه الشريعة الناطعة ما أدرش أن أنا أدخل في بيت وأنزوي بها الإسلام هذا ناط عظيم ما أستطيع ذلك فابتنى في فناء داره مسجدا وجلس فيه ثم جلس يقرأ القرآن وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه كما ذكرت عائشه رضي الله عنها واعتلت واحتجت للنبي صلى الله عليه وسلم وتزرعت حتى لا تجعل ابا بكر يا الناس بهذه الزريعة كما في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت لما اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مر ابي بكر فليصلي بالناس لانه صلى الله عليه واله وسلم فقال مر ابي بكر فليصلي بالناس فأرادت عائشته خشت عائشته رضي الله عنها أم يتشاءم الناس بصلاة أبي بكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا دائما وهو الآن مريض فإذا خرج أبو بكر وقام في مقامه لعل الناس يتشاءمون يعني كانت بتقول إيه خلاص النبي مات ونحن نشوف واحد يصلي مكانه والنبي صلى الله كان أحب إليهم من مفروح به صلى الله عليه وسلم فلما رأت عائشة ذلك أرادت طبعا لو قالت لنبي يتشاءم الناس ده شيء لا يقبل فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن لأنتن صواحب يوسف يعني تظهرن شيئا وتبطن آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته صلى الله عليه وسلم علم ما أبطنته عائشة في نفسها فالشاهد أن هذا أمر معلوم عن أبي بكر رضي الله عنه إذا استقبل القرآن من, من, من أوله أو من أوسطه أو من آخره أو من أي موضع بك ورق له رضي الله عنه إذا دي من المعالم التي تعينك على السلوك تريد أن تتحمل لأواء الطريق تلك السنة التي وضعها الله عز وجل على هذا الطريق لا تنفك عنه مطلقاً أن الطريق فيه لأواء وبأساء وضراء وعناء حتى تصل إلى الله عز وجل وما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطير فإن بعض فإن الإيمان لو كان بالدعوة لكان الدعوة الناس أبعد مما بين المشرقين كما قيل لو يعطى الناس بدعواهم لدعى, الشجي حرقة لدعى الخلي حرقة الشجي يعني الرجل اللي هو لا شيء عنده مفيش في في في شيء بيأثر فيه خالص يدعي يقول ده أنا تعبان جدا وزي الشجي ندع حرقته لو يؤتى الناس بدعواهم إنما ينبغي أن يكون هناك برهان لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا برهان طب إذا كان إنسان سيستقبله هذا الطريق سيستقبله كما استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعمل إيه إذن بغي أن آتي بأسباب حتى لا أخور في بنيات الطريق وأسقط وثندق عنك هذه الأسباب من أهمها بل هي أصل هي الأسباب هي أصل الأسباب العبادة أن يرتبط العبد بالله عز وجل ليأنس به فابتنى أبو بكر دارا يعبد الله عز وجل فيها وحاله قد اختارنا الله في دعوته وإنا سننضي على سنته فَمِنَّ الَّذِي قَدْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنَّ الْحَفِيظُ عَلَى عُثْدَتِهِ دين لا يفرط فيه أبداً فجاءه زيد بن الدغنة حينما كلمته قريش طبعاً لأن البكر لما ابتلت بالمسجد با وجلس يقرأ فيه تقاذف الناس عليه وذكرت لك في الحلقة الفائتة ما قاله الحافظ بن حجر في قوله فتقادف الرجال والنساء والأطفال عليه أن الحافظ بن حجر قال ربما كسر أحدهما عضواً للآخر هذا فحو ما قال يعني يكسر العدد الجمع يكسر عليه فيزدحمون ربما يكسروا بعض تبليل أليس لهولاء شرعة؟ لا شرعة الكفر باهتة لا مرجع فيها ولا هيئة لها ولا تخالط من القلب شيئا لا تمس القلب من قريب ولا من بعيد وسيأتي معك سراقة ابن مالك وسترى كيف أن سراقة رضي الله عنه قبل أن يسلم ضرب بعقيدته عرض الحائط واشترى بها ثمنا يتيرا قليلا المئة ناقل ليس ثم عقيدة تخالط شغاف القلب وتستقر في جزره إلا الإسلام ومن تم لا تجد أحدا يبذل مثل المسلم الذي تحقق بإيمانه تجده بازلا تجده ذكرا رجلا لا تجد مثل هذا لغيره لأن غير لا عقيدة له لذلك لا يصبر وإن صبر في, وإن صبر في الميدان يسيرا فلما استعلن ابو بكر وجاء الناس وتخاذفوا عليه فازعت قريش وده نص الحديث فازعت قريش ثم قالوا لابن الدهنه الم نكن قد امرناك وقلنا لك ان ابا بكر لا يخرج ولا يستعلن ولا يفعل ولا كذا فمر ابا بكر اما ان يدخل داره واما الا يرد عليك جوارك فاننا فاننا لا نريد ان نرد ان نخفرك جوارك يعني انت بتقول هو في حمايتي حنؤذيه وانت لا تستطيع ان تتكلم بقى. طبعا اذا اوذي ابو بكر وانا بقول ان هو في حمايتي يعني زايد ابن دلينة يقول انا اللحميب فلما تؤذوه يبقى معنى ذلك ان انا مليش قيمة مليش هيئة مبقاش ليه اي لازمة وده الشيء كانت العرب طبعا لان بعد كده لما اقول بقى لما حد يجي يدخل في الجواري حيقولك لا ده راجل ما بيعبرهوش فده اللي حصل فانطلق زيد بن الدغن خشية منه على هيئته وعلى مرؤته وأتى أبا بكر رضي الله عنه تابعا قريش وإحنا برضو كنا علقنا على هذه لما قالوا إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنى أنا يفتنهم ليه زي ما قلتلك الكافر يعلم أنه لا عقيدة له يعلم أن شريعته تساوي صفر لا شيء ولذلك يحجب دائما الناس. عن, عن أن يرى وينظروا إلى الإسلام وهذا أمر تراه إلى الآن وما أشبه الليلة بالبارحة تراه إلى الآن مستقرا عند الغرب الإعلام يشتغل بصورة متواترة في أن يدبج أفلاما ومسلسلات وغير هذا تصور العربي المسلم تصوره بشيء, بشيء في غاية المهانة يعني قذر في هيئته وقذر في فكره ويعني قذر في اخلاقه. ومتخلف في فكره ووحشي في صفاته ده اللي بيصوروه لك ليه عشان يحجبوا زويهم هم خايفين على زويهم ومع ذلك إذا كانت روزنة بسيطة أطل منها شعاع بسيط نور من الإسلام أسلم الجم الغفير كما قلت لك هي عقيدة تستقر في جزر القلب تدخل على القلب وبشرة فتأسره فلما قالوا لأبي بكر ذلك وحينت لم تبقى بتقولوا أنت لأبي بكر فاستشاط أبو بكر الغضبا وقام في وجه زيد بن الدغن وقال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ولا ألين لقول الحق أذكره حتى يلين لدرس الماضغ الحجر لا أرد عليك جوارك أنت معتقد أن أنا توكلت عليك يوما ولا ساعة من نهار كأنه يريد أن يقول له ذلك رضي الله عنه تبقوا له بكر الكلام ده تب ستواجه كذا ستواجه كذا ستواجه مصائب أواجه وده لسان المسلم واجه كل شيء في أي واد تهلك فيه على دينك فأنت على بر الأمام وأنت على نجاة والهالك هو الذي يهلك على الله عز وجل ولله القائل ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي ورب ناصري ومعيني سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأذين كأنه لسان حال النبي وأصحابه وقد عادوا وشادوا وفتح الله لهم وخسأ المشركون وخرج الأشود بلال الذي احتقروه بالأمس القريب على الكعبة وأعلن نداء الحق فشق غلاف السماء دي صفة هؤلاء انظر أيها السالك الحديث كيف سلك جدك أو أجدادك أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل طيب رد علي جوارك خلاص رضدت عليك جوارك ويومها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان كل تفسير تراه الآن في, في هذا الحديث هو من مدرج الإمام الزهري ويعني خلينا نتكلم في هذا الفرع أيضا أريد منه فقط أن تعلم كيف حفظ الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنني أنا أقول كلام النبي فقط لأن كلام الله عز وجل لا يدخل إليه مطلقا ليه لأنه روته أمة عن أمة أكذب مين أكذب ملايين في كل طبقة ما ينفعش كل حرف نقلته أمة عن أمة أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكثر عليه الجدل الآن هو الذي يكثر عليه الجدل الآن الزهر بيقول إيه, إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتيني قال الزهري ايه وهم الحرتان وامتجد ان الحافظ ابن حجر وغيره من الايمة ينبيه يقول ان الكلمة دي بتاعت الزهري زي ما قلنا في حديث بدء الوحي وكان يتحنته يروح البخاري كده جاتب في منقصين او جرتتين وهو التعبد الليالي زواية العدد يوم العلماء ينصوا على ان ده مش كلام النبي ولا كلام عائشة انما ده كلام الزهري الراوي الذي روى هذا الحديث يبقى تنظر إلى الدقة في تخليص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتخليص كلام أصحابه كله كده على حدة لتعلم كيف حافظ هؤلاء على هذا الدين الذي ينبغي كما سلموك الراية وهم قيام ينبغي أنت أيضا أن تسلمها لمن بعدك وأنت قائم والحديث زو شجون خلينا نتطرق بقى إلى مسألة الدين والعقيدة والعلم وكيف يطلب العلم وتلاعب طلبة العلم الآن مع أن الله عز وجل أعلنها بل جاء في مكة عند الاضطهاد والاضطراب والخوف والخشية فقال الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وشوف سماه جهاد جهادا كبيرا فكيف أنا أدعو الناس لشيء لا أحسنه ولا أعرفه ولا يرفع هذا الدين حتى يأخذ الإنسان من أعز ماله مال فينفقه له ومن أعز وقته وقت فينفقه له لكن الأشياء الهوامش والزيادات على مثل هذا لا ينتصر الناس ودونك هذا المثال قال النبي إني أريد أنا أعرف عن دخولة أريد بادي لتعلمك أن كل شيء في شريعتنا بشرع كل شيء في حياتنا بشرع وده أمر من الذي جعل بعض الناس يسلمون أنه كل شيء عندكم فيه شريعة فيه أمر من نهي فيه إرشاد أنا بعملش حاجة من دماغي كل شيء حبان الله عز وجل بهذه الشريعة فأرشدني عبر النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها عرفني الله عز وجل كيف أسير في كل شيء لك فيه أمر ونهي عشان لا نريد أن نستمع إلى رجل حين يقع في المصيبة ويسأل بعد ذلك ونحن على سدة نوسم الحج فيخرج الناس إلى الحج فيخطئون ويفسدون ثم يأتي بعد ذلك فيسأل أهل العلم هل لا سألت قبل أن تخرج وانت لا تعذر لأنك في دار ينشر الإسلام فيها بل لا أقول أنت حتى الذي يمكس بين ظهراني المشتكين عبر هذه الفضائيات والإذاعات والدعوة التي لم يكن يحلم بها السالفون التي هي الآن بين يديك تستطيع أن تسأل عن كل شيء وأنت في عقر دارك حتى ولو كنت بين ظهراني المشركين إني أريد ويقول لأبي بكر حتى يؤذن لي أنا منتظر الأمر انا لا أتحرك إلا بأمر هذه هي العصمة قالت رضي الله عنها فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وذكرت طبعا في المجلس الفائت إلا رجع الناس من الحبشة رجعوا في الأول للمدينة لأنه في حادثة وقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في أخير فسجد لله وعبده فسجد رسول الله وسجد معه المشركون كما في الصحيحين فلما سجد المشركون طار الخبر أن قريشا أسلمت فقفل قوم من الحبشة عائدين إلى مكة العودة بقى الأولى عادوا إلى مكة فأوزوا أشد الإذاء دي كانت العودة من الحبشة الاولى ثم بعد ذلك كانت العودة الثانية وذكرت لك إيه اللي خل المشركين يسجدوا لفهم لفهمهم القرآن وأنا كثيرا ما أكرر ما أكرر ذا أن الوليد ابن المغيرة رأس الصناديد رأس الجبابرة وكفى أن أقول لك الوليد ابن المغيرة كفى أقول الوليد بس لا أذكر له من مناقبه السيئة شيئا الوليد بن المغيرة هذا وصف القرآن بوصف ربما لا تجده عند علماء المسلمين بهذا الوصف السامق حين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع وجاء بوجه غير الذي ذهب إليه به فلما رجع قيل له كيف سمعت فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه ده الوليد بن المغيرة الذي استقبله الله عز وجل بأشنع العبارات يعني شنع الله عليه واستقبله بعبارة حادة جدا زرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآيتنا عنيدا سأرهقه صعودا في غير ما في اخر ما تكلم عنه الله عز وجل ففهموا القرآن قوارع الزكر والمؤتفكة فغشها ما غش هذه الـ هذه القوارع هي التي جعلت المشركين يسجدوا حتى ذكروا في بعض الاثار ان رجلا كان كبيرا يعني في السن فلم يستطع فقاره ان يساعده على الانحناء للسجود فقال لا استطيع لكبر سني ان اسجد لكن هذا كلام ينبغي لمن سمعه أن يسجد وأعتمر بأمري قال فاسجدوا لليه وعبدوا يبقى لازم أعتمر بأمري فأخذ حفنة من الطراب ووضعها على جبهته المرة الثانية التي عاد منها المسلمون من الحبشة عادوا على المدينة مباشرة حينما جاءتهم الأخبار بأن المسلمين صارت له شوكة ودولة وصولة على الكافرين وجولة فرجعوا إلى المدينة قالت عائشة رضي الله عنها وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي أبو بكر رضي الله عنه رجل مجاهد على متن فرصه متن فرص الهم كلما سمع هيعة أو فرعة تخدم الدين انطلق نحوها ولا يبال ولا يلوي على شيء كما سفر خدت لسه كله لا يلوي على شيء إنما هو دين دين فقط سأحمل روحي على راحتي وأمشي بها في مهاو الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يسيء العدا. فانطلق رضي الله عنه فقال له النبي على رسلك استنى شوية تمهل ليه يريد صحبته ويا لشرف أبي بكر وعظمه يا لشرفه وعظم قدره رضي الله عنه لما يقول له النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم على رسلك تنم معك أنا أجل معك أنا أخرج معك إلى المدينة أريد صحبتك أعنس بك إيه أبو بكر ده أي رجل أبو بكر رضي الله عنه فيؤتى بعد ذلك به حتى يعني يلعن رضي الله عنه لعن الله من لعن وقبح الله من قبح أبو بكر سيد وولي كبير ضخم من الأولياء الكبار وفخار لهذه الأمة والعار على من سبه والشنار والبوار فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت بأبي أنت يعني أفديك بأبي والصحابة والعرب عموما ما كانوش زي دلوقتي إنه قال لك أنت أغلى عندي من كل حاجة وأحب إلي من كل الناس ده كلام مبالغ فيه أما دول كان عندهم كلام منضبط لو قال لك أفديك بأبي بأنت غالي جدا لأن العلائق كانت بينهم قوية جدا الولد يحترم أباه ويوقره ويقدمه فلو قال لك أنا أحطت أبي بس أفديك به تعرف أنك لك قدر عظيم جدا لذلك كان يقولون بأبي وأمي وكان سعد بن أبي وقص رضي الله عنه يعني يرى ذلك أنه من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي سيارى ذلك يقول ما جمع النبي أبواه لأحد إلا لي لأنا يرىها من قدر وهذا ينم عن حب أبي بكر وشخصيت أبو بكر دي عايزة دراسة يعني دي عايزة دراسة يعني يكون له ترجمة تدرس دراسة توقف مع كل موقف لأبي بكر خير الناس بعد النبي صل... بعد النبيين صلاة الله وسلامه عليه. خير الناس كلهم بعد طبقة الأنبياء أبو بكر صديق ده ينم على محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرب النبي يوما كان يشرب اللبن فقال أباكي شرب رسول الله حتى رضيت شرب رسول الله حتى شبع ده الكلام إنما انت دخلك إيه كإن إذا امتلأت معدة رسول الله امتلأت معدتي ده أحب وأفضل من شفقة الأمة على ولدها وكما سترى من هزرتي معه صلى رضي الله عنه فقال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط وقلنا لده أفضل طعام للجمال والخبط كل شجرة تخبطها بعصاية تنزل ورق ده اسمه الخبط وهو الخبط أربعة أشهر طب النبي قال لأبو بكر يعمل لي دبتين لا إنما فهم أبو بكر حنهاجر حنهاخدها ماشي مثلا من مكة للمدينة وإحنا زي ما حنأتي بقى لعبد الله بن أبي بكر غلام وانتقف لقل لا ينفع في هذا الطريق إلا من كان له عقل ذاكي بيفكم وإلا يضيعنا في المدلهمات مسقطنا فأبو بكر راح على طول اشتغل على طول كما أقول لك على متن فرص الهمة كلما سمع خدمة للدين نفر لها رضي الله عنه فحبس أبو بكر نفسه على رسوله سلم ليصحبه وعلى فراحلتين لا من فكره وعلى فهم أفضل الطعام يقول ابن شاب عن عروة عروة تبع عائشة رضي الله عنها خالته عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قالت قال قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا وقلنا أن متقنعا دي تستدل بها البعض على إيه ما يلبسه أهل العلم ومشيخنا الشال متقنع نسات الرأسه وبعض إيه وجهه ده علشان برضو ما يقولش إن, مستو إن, أن هذا كلام مستورد وهؤلاء ينزحون لبلد آخر ودعوة مش عارف إيه هو من الدين يعني كان لاب الشال صلى الله عليه وسلم فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظاهرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتين فيها كان بيأتي في ساعات مبينة منظمة وهذا أيضا لعله من الفوائد من نظم حياته أدرك ما يريد وكان يذكرون بعض طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله كانوا يقولون أن سر نجاح الشيخ ابن باز أنه كان منظما دقيقا كل ساعة لها عملها فكان بيأتي في ساعات منتظمة لكن النهاردة خالف تب الـ... خلف ليه هذا الأمر العظيم فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا امر في سبب قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك احنا قلنا بقى عملية الهجرة ما كانتش عملية كده عشوائية انما كانت عملية مخطط لها وديننا ينبغي أن يمعن الإنسان النظر في يمعن الإنسان النظر في دعوتي كيف سنصنع نتشاور قال أبو هرائي رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تشاورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشاور في كل دقيق وجليل كل يوم بيأتي أبا بكر رضي الله عنه ليه يشتور معه لا تقطع أمرا دون غيرك نأتي الأهل الخبرة ونصب فيهم نصب عندهم حتى لا نخطئ نأخذ من خبرتهم مع عقلنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله شب بأبي أنت ذكر ربط الدين فنم عن المحبة الصادقة يفديه مرة بعد أخرى قال فإني قد أزن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله يعني أسألك أنت صحبني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله بالثمن في هذا المقطع لما قال له الصحابة رسول الله فقال النبي نعم قالت عائشة كما عند ابن إسحاق في السيرة قالت عائشة رضي الله عنه فلم أكن أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر أول ما قال له حتصحبني بكى من شدة فرحه رضي الله عنه عارف إيه مقدار أن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي فقال أبو بكر خذ بقى الراحلة دي لك تركبها فقال النبي بالثمن لم يقبلها منه على سبيل الهدية كما ذكرنا أن أهل العلم قالوا إنها إيه إن الهجرة حدث عظيم جليل كبير القدر فيريد النبي أن ينفق عليه كله لا يقبل فيه شيء من الخارج مطلقا قالت عائشة فجهزناهما أحس الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها هنا أهل بيت يعملون كلهم عشان بس تشوف الإسلام زي يعني كنا تأذكر في النبلاء عمر بن الجموح رضي الله عنه عمر بن الجموح لما أسلم كان ابن خلاد ومعاذ وقاربهم يعني صاحبهم معاذ بن جبل رضي الله عنه كان الكل وزوجته هند كل هؤلاء دفعهم عمر بن الجموح مع نفسه وماله وهيئته وجاهه وعظمته وسطوته ونسبه وعائلته كل هؤلاء إن دفعوا يخدمون الدين فأسقط الله الإيمان في قلبي حتى قال سعد رأيته يحفز على عرجته يوم أحد يقول واها للجنة اشتقت والله للجنة حتى قوت رضي الله البذل دين لا يقوم إلا على أكتاف ناس لا بل على أشلاء ناس ينبغي أن تبزل وتعلم أن أول مبزول هو نفسك التي بان جنبيك أعظم شيء عندك وإلا فلا تتعنى فقد ينال هذا الشرف غيره البيت اشتغل أسماء جاءت وبدأ اتجهز بقى الطعام اللي حيأخذه في السفر ملقتش تربط الفوهة الجمع ده جمعته وعايزت تربطه من فوق ملقتش حاجة فشقت نطاقها وفي روايات قالت لأبيها لأبي بكر اللي أجد شيئا أربط به الفم السفرة اللي جمعتها فقال لها أبو بكر شقي نطاقك أي حاجة أي حاجة لا تكثر على ديننا كل شيء راح تشق الحزان بالفعل وإيه وسميت ذات النطاق رضي الله عنها وفي رواية ذات النطاقين قالت وصنعنا لهم سفرة قالت فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات, ذات النطاق قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور وقلنا أن المجلس ده محت شيء ضيعد إلا من كان مطمئنا مستأنسا بالله عز وجل ودي فايدة العبادة لما تقع بقى على الطريق في محنة ولا, ولا, ولا شدة تجد أنسك بالله عز وجل لك خير معين أنا اضطرت الآن حسيب البيت والدار والعيال والمال وكل حاجة وأنطلق إلى ثقب في الجبل ثقب غرب في الجبل ويدخل يعطي بين السباع والهوام وال... لا يضر إذا أمس قلبك بالله عز وجل اطمئن هدي سكت في غزوة هوازن لما انفض الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام نزل صلى الله عليه وسلم يضرب بغلته يريد أن يدخل على المشركين وحده وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يقول العباس قد رأيتني أكف بغلة رسول الله جسدي بكل قوتي أرجحها الوراء عايز يخش عجيش لوحده ليه قلبه مطمئن مش خايف أما الجبان فيفرق من ظله لو شف خياله مش يراه يخف منه لأنه لا يرتبط بالله عز وجل والجبن سوء ظن بالله عز وجل فجلس في الجبل ثم كمن فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن وذكرنا عند الشباب قلنا أن في هذه الحقبة ذكر أهل العلم أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي قال له ننفي فراشي وكانت العرب لأنه كما قلت لك سبب الهجرة ابتداء أن العرب قال له نقتله لما اجتمعوا في دار الندوى وجاء إبليس على هيئة شيخ النجدي وأخذوا يتداولون الأراء فخرج أبو جهل وقال نأتي من كل قبيلة بشاب جلد وسيف مسلول فيضرب محمدا ضربة رجل واحد فتقبلوا بنو عبد المطلب أدية حيث تفرق دمها بين القبائل مش هقدروا هيدوروا معندي مع مين كل قبيلة فيها شاب وكل دول اشتركوا في قتله فقال الشيطان الذي جاء في سورة الشيخ النجدي نعم ما قال الرجل أو قال صدق الرجل أو كلمة ملعونة نحوه فلما قال هذا الكلام وخرجوا بهذه الشاكلة وقفوا على الباب فالنبي جاءه جبريل وقال إن ربك أمرك أن, أن تخرج لأن العرب تآمر عليك فجاء بعلي الغلام يبدأ شيء في غاية العجب يدل لك وينم لك عن همة الشباب وعمل الشباب شاب أن يكون في همة الكهول الآن في همة الشيوخ العجائز الآن أنتم أمل لهذه الدنيا لهذه الأمة كما قال رجل كما قال بعض الأدباء أنتم الملاءة والبرد أنتم الشعار والدثار بكم يذبوا عن الحوزة ويدرأوا عن بيضة الإسلام ويقتلوا من عاند وتولى أنتم ربيئة القوم كيف تهملون أنفسكم والله عز وجل قد شيد صورة الكاف ليحقيا لنا فيها عن سلة من الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فتية والفتية من الفتوة إنما يكون الإنسان صغيرا وفتيا قال عمر بن العاص لما قال له النبي صم يوما وأفتر آخر قال زرني أتمتع بشبابي فهو ده إنما كما قال الدرعمي ان رمت جمعا للشباب فهذه كرة تسوق جمعهم نشوانا شبه وقدوتهم لعيب تافه وممثل يكس الخنى ألوانا واسمع لقاصمة الظهور فبعضهم ترك الإله ويعبد الشيطان إن الشباب قوام كل حضارة يبني ويرفع للعلى آذانا وشبابنا يسعى ليبني جاهدا قبرا ويرفع للبلى آذانا ليجتهد الشباب اهو شاب سقف لكم لقن والاخر نايم في مكة تحت صلصلة السلاح كما يقال والحديد على وقع العجيد. يعني ضرب يطير رأبته ومع ذلك نام فوق افراش النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا يفدي الرسول بنفسه فيبيت فوق فرشي فرحان ما يضر ومكث هذا الغلام ليرد أمانات الناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة وهنا ذكر أبو نعي في الحلية عن ابن إسحاق حديث إنما في, في سنده ما قال لكن انا أمر عليه سريعا لجزالتي عبارته وعظيمها ينبئك كيف علج النبي وواجه صلى الله عليه وسلم من نحن طبعا ترك مرات عصبة ترك مرات عصبة ده شيء في غاية يعني يحزن الإنسان وضربت لك مثلا في الحلقة الفائتة وقلت لك لو أن حينما تزواجت أنت تزواجت خارج سعيد فرحان لكن حينما تركت بيت أبيك ودخلت في شائتك الخاصة بيك في منزلك الخاص بيك ده أسطر في نفسك تحس بغربة فما بالك لو خرجت مطرودا تقتل لحياته صلى الله عليه وسلم من دمعه وهو يقول والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرج لكنه الدين والصلابة فيدعو الله عز وجل قائلا كما ذكر ابن عيم وانا ذكرت ان هذا في سندي شيء لكن هو كما قال الدمياتي رحمه الله ان انثبت في السيرة شيء حتى ولو خالفه الصحيح فنأخذ بقول السير أصحاب السير فإن كل أهل فن أدرى بفنه طبعا هذا الكلام بالنسبة للصحيح فيه نقاش حتى أنه لم يرتضيه الحفظ ابن حجر رحمه الله غير أنه في أصله فيه شيء لأن الحفظ ابن حجر نفسه وقع في بعض كلامه مثل هذا قال هذا رواه الوقدي وهو أعلم بما يروي ليه أعلم ليه لأنه أعلم بالسيرة هو ضعيف في الحديث لكنه في السيرة قوي وهذا مبحث آخر إنما يعني أذكره الآن أذكر منه الآن يعني هذه النتف أن الحديث قال أن ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج يريد المدينة الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا بس أنا أريد منك أن تسمعه بقلبك لا تسمعه الآن بأذرك فقط لأن هذا حديث يأخذ القلوب والله ويعلمك حقيقة هي أن الإنسان طالما كان عبدا نصره الله كل ما تتزلل له وتنكسر يرفع قادرك أنما لكن حينما ترى من نفسك صفة من صفات الربوبية يقصمك ولا يبالي في أي ودنها لك وذلك على الله يسير شوف عليه الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام اللهم اصحبني في سفري وخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني اللهم لك فذللني وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني رب المستضعفين أنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك, سخطك لك العقبة عندي خير ما استطعت لا حول ولا قوة إلا بك أمثل هذا لا ينصر عشر سنين بس أقل من ذلك وجاء في العام السامن ليقف على سدة مكة ويدوي صوته مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا صوت عربي شجي كشقشقة الأرحبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن آمن من إيه من بطشتي وقوتي وزندي جاء منتصرا صلى الله عليه وسلم ده لعلاقته بالله فيه للتزلل في الدعاء أين هذا السلاح منا تأمل جيدا أمعن ده شيء سيظهر لنا بعد ذلك كيف انتصروا انتصروا بمثل هذا خط ساخن بينهم وبين الله عز وجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عبد الله بن ابي بكر يبيت معهما وهو غلام شاب سقف لقن ذكي بيفهم فيدلج أو يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكه كبائت فلا يسمع امرا يكتدان به الا وعاه ده بقى كان بينقل أخبار بس عبد الله بن أبي بكر ينزل في مكة يقعد بيقوله إيه عايزين يدبر كذا وكذا ونحمل خطط كذا خلاص يطلع بالليل يا بيت مع نبي سيصل بقوله حصل وحصل وحصل, وحصل وشوف عشان يتجهز ده واحد ده شغلته طيب عامر بن فهيرة يأتي ومعه لبن ومعه الأعنس بتاعته ويحلب لهما اللبن عشان يأكله ويشربه فإن اللبن ده أكله شرب مع بعض فيحلب له اللبن عشان ياكل ويشرب وبعدين يعمي على اثارهم يعني كانوا ماشيين الغنم تدوس بقى هنا يعمي على اثر عبد الله حد دخل الغار يعمي عليه كويس واخذ معه عامر ابن فهيره وكان هذا عامر الفايل كان يرى عليهم بالغنم واخذ رجلا خريتا ماهرا بالهداية وهو ايه الراجل عبد الله ابن قريطه استعانى بهذا الرجل وكان رجلا كافرا غمس حلفا في آل العاص ابن وائد لأجل ذلك نشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأراد أن يرشده طب يبقى كده احنا بقى فيه استعانى بالكافرين ويطلع بقى يبدأ يهوش علينا ويقولك ما هو في استعانه بالكافرين ولا بأس بذلك لأن بعض الناس كما قال لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل سابقة نافقة يوما لها سوق فيطلع يا تحدث يقول لك اهو عبدالله ابن وريقي دورت في كل الكتب السيرة والتراجم ما لقيتش عبدالله ابن وريقي ده إلا كافرة يبقى استعان بالكافرة اهو قال لك لا الحافظ ابن حجر الناس المتأصلة بالعلم بقى قال في الفتح في على حديثي في صلح الحديبية حديث طويل بتاع صلح الحديبية وذكر فيه أن سهيل ابن عمر لما خرج للنبي صلى الله عليه وسلم وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معه وقال له خلاص هنتعاقد ونبدأ ان احنا شوف ع التي كان العهد الذي كان الميثاق الذي كان بينه والهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الحفظ بيعلق هنا بيقول الناس بقى الرقينة الرصينة أصحاب العلم الراصخ يقول ايه الحفظ ابن حجر يقول كلاما معناه ولا بأس بذلك مطلقا أن يستعين المرء بخطة كافر على مثله يعني عايز الكافر ده عشان أستعين به على كافر زيه مش آتي به عشان أستعين به على, على, على حد أخي ما سأنا أستعين به لنفسي لا أستعين به على كافر على كافر مثلي ثم قال وليس في هذا نوع قال وليس في هذا دليل على إباحة الاستعانة بالكفار مطلقا ده شيء بعيد أنا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين خلوهم يوعوا بعض إنما أن أستعين أنا به لا بس عشان لا يقعد هذه القواعد أحد طبعا يعني الفتوى الشيخ, الشيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله كانت لها قواعد وضوابط وأصول وكانت في وقتها إنما نحن نتكلم على الذين يهوشون في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة لأنه يريد أن يبني على هذا كلام وهو بقت شريعة إيه فيدخلهم بقى عندك او يجوج لهم أشياء ومع شديد الأسف أن ينتسب مثل هذا السافل للعلم ان يقرر مثل هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ لا الدليل معاه عبد الله بن oraiqat عامر بن فهيره يعمي عليه الاثار وياتي باللبن عبد الله بن ابي بكر ده بقى بتاع الاخبار اخبار خش البلد ياتي بالاخبار بقول لك كل شيء مخطط في هنا بقى قصه صلاقه بن مالك بن جعشم المدلجي وهي عجيبه قبل ان يعني اتي الى قصه على عجالة طبعا لاني لا اريد ان اخذ في مجلس اخر الغار قصة الحمامة والعنكبوت والكلام ده كله هذه استزوادها ابن كثير رحمه الله وبعض أهل العلم ضعفها وكان الشيخ المحدث الكبير الشيخ أبو سعق الحويني حفظه الله كان يضعف هذه القصة أنا أقول الصحيح أنها ليست صحيحة إنما هذه ذكرها أهل السير وهذا يعني شيء أنا اتفق معكم فيه سأروي ما رواه أهل السير إلا أن يكون مصادما للأصول وهذا بحمد الله لا لأصبام فيه بالأصول وابن كثير استجوده يعني أنا أستند له ذكر الحفظ ابن حجر على هذه القصة شيء في غاية العجر طبعا هم كانوا إذا وجدوا العنكبوت نسج في مكان لا يدخلوا لك عنكبوت نسج وما دخل منين فلا يدخلوا أضف إلى هذا أن رجلا قام يبول يريق البول فكان وشه في وجه رسول الله كده ده ذكره الحفظ ابن حجر أن قام هذا الرجل يريق البول فكان بينظر كده هو أمامه فوشه كده على طول النبي على فقال ابو بكر لرسول الله يا رسول الله انه ينظر الينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لن يرانا فان الله قيض ملائكه سترتنا باجنحتها عن عينه ده لما يعينك سبحانه وبحمده لما يكون في قلبك في قلبك في توحيد كذلك ذكروا أن رجلا قام على رأس الغار والغار مشقق قديم طبعا يعني تتخيل غرفة وواحد واقف فيه السطوح والغرفة دي خشب اعمدة كده جنب بعضها بس مش فلو بصت تحت عايشه بالله عديه في القط فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا بس يبصت احت رجله كده بس لرآنا فقال له المطمئن المستقنس الراسخ صاحب التوحيد الذي هو كالجبل قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما يعني صدق شوقي رحمه الله يقول المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء علم الكل كيف يوحدون ربهم عز وجل ويطمئنون له معية الله عز وجل الله معنا فجانبنا قوي صرفهم ولا لا صرفوا عنه صلى الله عليه وسلم قصة بقى سراقة ابن مالك ابن جعشم قال محمد ابن شهاب الزهري وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم أن أباه أخبره أن سراقة سمع أنه سمع سراقة ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أثره الدية دي متناقة وقلت لك أن العرب كانوا مشلائين يكلوا إنما إذا كان الأمر دين تحالفوا عليه إذا كان الأمر دين تحالفوا وأنفقوا مئة ناقة مع أنه مش لا يأكل مئة ناقة بس تأثيري بمحمد ليلة إن أتاهم البعض وقال لهم تستطيع سافر طب حيدخل بقى بسحره في بلد أخرى ويجعل لنفسه شوكة ويكر عليكم فيقتلكم جميعا مع للأسف شديد أنه طبعا الوقت أيضا برضو انتهى قبل أن ناشي على قصة صرافة ابن مالك رضي الله عنه فالعرب ظنت هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام انه سيذهب وحيعمل شوكة في المدينة وحيعمل قوة ويأتي بعد ذلك بحده وحديده وقضه وقضيضه ويدخل عليكم الباب فيهلككم عن بكرة ابيكم ينتقم منكم هم لا يدرون كنه الشريعة لا يعرفون كيف شرع الله عز وجل لنبيه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة من العفو والحلم أنا أذكر لك قصة في غات البساطة نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قيل عقب غزوة ذات الرقاع فنام تحت شجرة فجاء رجل مشرك كافر وكان النبي قد نام وعلق السيف بتاعه على فرع من الشجرة كده. فجاء هذا المشرك فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صوبه إلى نحرك فاستيقظ فاستيقظت من نومك لقيت فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من يمنعك اليوم مني فقال له النبي الله فسقط السيف من يدي يعني أقول لك الصدق أبو بكر كان بيقرأ القرآن وينقذف عليه الناس الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله ذكر أهل السير عنه أنه جاء وكان الأمير يومها ألب أرسلان فجاءوا إليه أعداءه وخبوا تحت السجادة صنم وجاءوا إلى ألب أرسلان وقالوا أما تدري إن أبا إسماعيل يعبد الأصنام إزاك؟ ده إمام المسلمين قالوا بيعبد الأصنام فانطلقوا إلى أبي إسماعيل الهروي السلطان عوزك فانطلق معهم إليه وكانت له حشمة وهيبة مرة عطس لأوا البلدة ألبت ليه قال لكل لك شمت أبا إسماعيل الهروي يقول له أرحمك الله البلدة بأزلزال فدخل أبو إسماعيل على ألب أرسلان ألب أرسلان ده يعني كلمة معناها قلب أسد الشجاع فدخل عليه وقام بين يديه فقال له ألب أرسلان يا أبا إسماعيل إن هؤلاء يقولون أنك تعبد الأصنام وهذا قد وجدناه تحت سجادتك فقال له أبو إسماعيل الهروي ما, قالش ما قالوش لا لا ولا, ولا ما حصلش ولا حاجة شوف قال له ايه نظر اليه ثم دارت حماليق عينه غضبا وانتفخت اوداجه وقال سبحانك هذا بهتان عظيم فارتجف الحاضرون فرعبوا الكلمة له ان لله رجلا كالاسد فتشبه ان من يؤمن يسد سبحانك هذا بهتان عظيم اقلب ارسلان على طول الهات العسكري اللي قال لي الكلام دجلدوه تدات هيبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الهيبة دي إنما تكون بمواقرة في قلبك من علاقة مع الله عز وجل وصرت بالرؤى بمسيرة شفر بواقف بعيد عنه كده بيرتاجف قبل ما يدخل عليه فقال من يمنعك اليوم مني قال الله فسقط الصيف من يدي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه إليه ثم قال من يمنعك اليوم مني قال الرجل كن خير آخر شقدر أنا كل خير آخر فقال النبي تؤمن بي قال لا غير أنني أرد عنك أي حد يجي عايزك ولا حاجة أضلله عنك. وأذكر ذلك للناس فاكتفى النبي أن يكون هناك دعوة حتى لو كانت على رأس هذا الرجل الله فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعلمون هذا الحلم عنه صلى الله عليه وسلم ومفكرين أنه إذا كانت له شوكة حيدبحهم كله فلذلك جيشوا له الجيوش وبدأوا ينطلقوا خلفه وعقدوا مئة ناقة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أتى المسلم في حديث أنس بن مالك في البخارية ومسلم قال رأيتني أتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رأيت أنت المواقف دي لا تتحمل رأيتني أتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعليه برد نجراني غليظ حاشية سيئة فجاء رجل فجبزه من خلفه يعني جذبه لكنها لغة فجبزه من خلفه حتى رأيته حاشية البرد قد أثرت في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شدوا كده العباية أثرت في رقابته يعني احتكت برقابته ف... وكان أبيض صلى الله عليه وسلم أبيضا أزهرا محمرا فأثرت في رقابته الراجل تطلع إيه طلع شحات الراجل تطلع شحات وبيشد الشدة دي فانتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيني من مال الله الذي عندك يعني حتى مش وسلم بيقوله أعطني من مال الله الذي عندك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم أعطني هؤلاء لم يكونوا يعرفوا هذا الحلم لذلك جايش له الجيوش والوقت أيضا قد يعني انسحب مننا وانفرط من بين أيدينا فنكمل إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين